انا يوم الخميس اللي مضى من ضيقه عماسي سبنت البر لجل انسى هواجس تبلتني وزادت ضيقتي ضيقه وتفكري وهو سبحت بعالم من على الونه تبنتني وجادت ملهمة شعري لو أن الحال محتاسي أصور واقعي وارسم غرابي لن على مد النظر عندي أمل لو يجح فليأسي عزومي لا بارك حظي تشادني وشالتني على شيء دخل قلبي شديد البطش والباسي غرى من تعز فلحنه على العبره وغنتني حبيبي يا ذهبي الجوهر النري زي الماسي أشيل حمول ما تنشال وحبك متعب متني اهدريبك بك وغني لك من حساسي على طرق الهوى هذا تشجون الحب وعيتني على مكيان عني تجاه الشوق يونسي وانا الوفي علومي في سنام المجد حطتني وفيت بحبك وقلبي لغيرك عايف وقاسي حقيقه ما تزلف كم وكم بنت تمنتني وصرت تكافر وتنسى صحيح العالم اجناسي ولا لومك انا لومي على ما لنبكم جتني وتبقى توأم حساسي لو ان الوضع حساسي حبيبي كلمه لك لو تشقويني وعلتني ولا يمكن يجي غيرك غلاو الصدق برأسي تسميني سلومي ساميه باسمي تسمتني ختام القولة يا ترف الحشى مدقو قل العاسي تفرقني المشاعر في محبتكم ولمتني السلامتكم بطيب بنهاية في الأكلبي